اخي قف حاسب النفس ويوم الدين لا تنسى ستصبح للهواميكا اذا لم تملك النفس اخي قف حاسب النفس لا تنسى ستصبح للهواميكا اذا لم تملك النفس اخي قف يوم لا تنسى ستصبح للهوى بالكن إذا لم تملك النفس تذكر يوم أن تمضي, تمضي ترد المال والعرس ستبكى من أحباء ليالي ثم قد تنسى تذكر يوم أن تمضي ترد المال والعرس ستفكى من أحباء ليار ثم قد تنسى ستترك هذه الدنيا وتودع يا أخي غمسى فنفسك يا أخي حاسب فليس الموت من ينسى الموت من ينسى